أحمده ربي سبحانه المنفرد بالقدرة العظيم الذي لا أقدر أنا ولا أنتم ولا يقدر أحد منا حق قدره خلق الآدمي فشق سمعه بفضله وبفضله ومنه شق بصره أخبره وأخبرها أنه إن حرك تلك العين وأراد بها رؤية الحرام أنها لم تأفيه وأقبره وأقبرها أنهما إن أمر تمشى العياج أن تمتد إلى حرام أنها لن تعطيهما لكنه أقبرها وأقبره أنهما مؤاخذان بمساقير الضر فليسألوا ما يشاء أخبره أنه إن عززه في هذه الدنيا وكرمه ورفعه ورأسه وأكرمه ونعمه أنها لن تطول هذه المدة وسوف يقول به الأمر في نهاية في المطاف إلى أن يوسد في حفرة اقتنع أم لم يقتنعه هذا هو الحق أخبره أنه في نهاية المطاف سوف يوسد في حفرة وأنها إذا تقطعت تلك الأشناء وتمزقت تلك الأعضاء وانفصلت تلك العظام وتفتتت وتحللت أنها ليست النهاية بل هناك ثم عظيم آمر لا يرد أمره سوف يأمرها لكي تخرج كما بدأها أول مرة ولم تكن شيئا ليحشره هناك ويبعثه يوم حشرها وعشره ليسأله ويسألها عن الكلم والنظرة لأنه خلقها سداء ولا خلقه عدثا فلن يسركنا سداء سبحانه جل في علاه يعطي عدوه من الدنيا حتى لا يعرف أين يضع المال ثم بغمثة واحدة في جهنم ينتى كل لذة عاشها في حياته ولا يرى بعدها إلا قيودا واغلال ويبتلي وليه بالبلايا والفقر حتى ينطرح على الصخور والرمال ثم بغمسة واحدة في جنة بغمسة واحدة في الجنال لا يرى بعدها إلا جمالا في جمال وكان أمر الله قد قدرا مقدورا وأصلي وأتسلم على من رافع الله في العالمين الذكرى محمد صلى الله عليه وسلم أما بعث إخوتي دعونا نستهل هذا اللقاء بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذا المثال لما نحن نطلي هنا ولمن نبذل هذا اللقاء ولما ازدحمنا زحمنا وتركنا الدنيا وراءنا لما تعال وخذ معي هذا المثال حبيبي الغالي وأختي الغالية تخيل معي الآن لو أنت وضعت لك هدفا هنا ثم أعطيت كل واحد منكم ثلاث سهم وقلت لكل واحد منكم يثبت. فإذا بالأول يأتي نفتول العضلات ثم يأخذ ذلك القوس ويخرج السهم ثم يضعه في كبد القوس فإذا به ينظر بشلسة عينيه ينظر إلى الهدف، ونحن ننظر إليه، فإذا به يشد ذلك الوتر، يشده يشد حتى يطلق، لكنه لا يصيغ. ثم أعطيناه سهم آخر، وقربناه فإذا به يأخذ، ويستعد، ويتحفز، ثم يشد الوتر ويطلق، لكنه بعيد هناك. انتهى. فهمه. فلما كل واحد منا جرب هذه المسألة ولم يصد تخيل معي ونحن في وقت الشداشة يدخل أعماء يجر خطاه يضرب بعطاه ثم لم يكلم أحدا منا. أخذ تلك الأسهم التي ضيعتها أنا وأنتم ثم انتقل هناك في تلك الزاوية البعيدة فإذا به يضع العصا ويصندها ثم يأخذ ذلك السهم ويبحث عن القوس فيأخذ القوس والعرق يتساقط من جبينه ثم يضع السهم في كبه ذلك القوس فإذا به يشده ونحن ننظر ثم يشده ونحن ننظر ثم يتحفظ فإذا به يطلق ذلك السهم حتى يصيب كأجمل ما تكون لإصابة لي ولك أن نتساءل أحمى ويصيب الهدف إي ربي أصابه ثم انتقل هناك في تلك الزاوية البعيدة وإذا به يأخذ سهما آخر فيضعه في كبث القوس فيجده حتى كاد أن ينقطع الوتر فيضلع فإذا بذلك السهم كسابقه كأجمل ما تكون الإصابة لي ولك أن نتساءل أعمى يصيب هدفاً أخطأه نصره أعمى إي وربي أعمى ذاك آمى ما رأى غير الظلام لا رأى شمساً ولا حرف القمر يسمع الأشياء يجهل شكلها كيف يبدو الطير أو كيف الشجر ذاك الأعمى سعال معي أنا وأنت منطلق إليه وننظر إليه يوم أن كان مضغة في ذلك الرحم وفي تلك الثلاث ظلمة الرحم وظلمة المشي... ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة ذلك البطن سعال وانظر معي إلى ذلك الأعمى يوم أن بلغ أربعة أشهر فأنزر الله له ملكا فقر ربي جل في علاه وأمر وأمر الله قدر المقدور قدر لا يرد ولا معقب لحكمه هو الآمر سبحانه فأمر لذلك الجنين وتلك المضغة أن يشق لها سمع لكن لا يشق لها البط ما كث ذلك الأعمى في تلك الظلمات الثلاث تسعة أشهر، وإذ به في تلك الأحرار، وتلك الثانية يأذن ربي جل في علاه لذلك الأعمى أن يخرج إلى أين؟ إلى النور؟ لا والله خرج إلى ظلمة رابعة التقمت لجه أمه لا يعرف. لو فتحت عينيه والنساء حوله ما عرف أيهم أمه بدأ يكبو يبحث لكنه يكبو ثم قام بدأ يتحرش يسمع أصوات الصدية من حوله يلعبون ينطلق بسرعة ثم يكبو وينكب على وجه ثم يعيد الكرة ثم يرطب ثم يكبر حتى يمل ويكل ثم يرتفع إلى بيته. كبر ذلك الأعمى ما رأى شمسا ولا عرف القمر يسمع الأشياء يجهل شكلها كيف يجد الطير أو كيف الشجر؟ سمع أن هناك ثمة رجل يقال له محمد ذلك الرجل يدعوهم إلى إله هو الذي رفع السماء بلا عمل لكنه ما رأى السماء ويرى عظمة السماء مثل ما رأينا ذلك الرجل هو حبيبي وحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام يخبرهم أنه نات خالق بارئ مصور هو الذي شق لك ذلك السمع الذي تسمع به أنت أيها الآن هو الذي نصب الجبال لكنه ما رأى جبال هو الذي حرك لك الأقدام ما رأى تلك الأقدام فجاء قال خذوني لهذا الرسل خذوني لمحمد فأخذوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلم محمد حلوات ربي وسلامه على محمد لكنه ما يعرف شكل محمد لو فتح الله عينه ما عرف أيهم ابن عبد المطلب أيهم ابن عبد الله أيهم رسول الله ما يعرف كلم هل تعرف ماذا قال له رسولنا عليه الصلاة والسلام ذلك الأعمى الآن لا يرى إلا ظلام فإذا به يكلوا عليها قرآنا هو ما سمعه في أذنه هو سمعه في قلبه يوم أن سمعت أنا وأنت بأذاننا إلا من رحم الله سمع قول الله جل وعلا وبالحق نزلنا وبالحق نزل قَائِلًا أُسَلِّمُكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَاقِعًا لِتَقْرَؤُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَا مُكْتِئًا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِ أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يخرون للأذقان صجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأبقال يبكون ويزيدهم خشوعا صدى الله قلد الله عدى الرحمن أيما تدعوا فلو الأسماء الحسنى بدأ يسمع قرآنا يزلزل الجبال ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز فإذا بذلك الأعمى ما أليه تجدت أركانه ووجد قلبه إذا بذلك القلب يرفع إلى الآلاء فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه فإذا بذلك الأعمى يحرك يده التي ما رآها في حياته فيرفع شبابته إلى السماء يقول أشهدوا أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله رجع ذلك الأعمى هل تظن انك فرق ريش قالوا والله هذا مسكين أعمى دعوه شأنه هذا ما يتحمل بل والله قالوا ولم يبق إلي الضعط لا جرم والله لنجعلنه عبرة للبعطاء والأقوية يحكي عن نفسه ابن أم مكتوم لماذا سمي ابن أم مكتوم بهذا الاسم ولماذا لو على تلك الأم أم مكتوم قالوا لأنها ولدته مكتوما ولد أعمى ما رأى شيء في هذه الحياة يقول أنهم يأخذوني إلى مكان لا أعج لأنه ما يوصف. هذا خي من ملابسي ومن ثيابي، ثم يقيدوا تلك الأقدام وتلك الأيادي. تخيل معي ذلك الأعمى، فإذا بهم بغير سابق إنذار ولا إخبار، فجأة كصاعقة من السماء. يجرونه من أقدامه فينزك رأسه على الصخر ثم يجرونه حتى تأكل الأحجار من ظهره. لما انتهى والزباع تتعف والجروح تنزل ذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام يريد أن يعرف هل نحن على طريق صحيح أم هل أن هناك ثمة طريق لأنه الثلاثين حتى يرضي ربنا فرذابه يجلس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لهم صلوات ربي وسلامه عليه رسالة أتته من فوق سبع ثموات حديثا متفقا عليه قدسيا يرويه عن ربه وإذا بذلك الأعمى التلاقى عنده الصعب، الصحابة كلهم ينظرون إلى محمد عليه الصلاة والسلام ويسمحون منه، هو لا يعرف أيهم رسول الله، فإذا به يسمع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلاما، وألقى بسهم، فانظر ماذا حصل؟ قال إن الله جل وعلا يقول أعدت لعبادي الصالحين قبل أن يكمل محمد عليه الصلاة والسلام إذا بذلك الأعمى يتلقى تلقي مختلف عباد الصالحين ما قال مغترين يعني قد أكون منهم أنا لعباد الصالحين ما لا عين الرأس فإذا بذلك الأعمى كاد أن يطير قلبه صاحنا كاد أن يطير قلبه فرغ طير قلبه فرحا لما سمع. أن ذلك الحجب الذي جعله الله على أنهم ما أو. قال إذا كان هؤلاء المفسرون ما أو هذا الهدف، فإذا ما خفت شيء، لم يخفت شيء، ما لعين ضاعت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. إذ النفس كيف سلقت هذا الحديث؟ هو ما سلقتاه مثل يوم سك. عذابا سعيدا فريدا. راجعا يعلم أنه لن يصلح في ذلك فأمسكوه وقيدوه وعذبوه ثم مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فكلمه ما كلمه بكلامه يريد ذلك الأعمى أن يطرئن على الطريق إلى ذلك الهدف هل هو لابد أن يكون بالأذى وإبتلاء أو الصبر؟ فقال لهم محمد عليه الصلاة والسلام. أم حسبتم ما تدخل الجنة؟ أيطمع كل أمرين منهم أن يدخل جنة نعيم؟ أم حسبتم ما تدخل الجنة؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْتُرُمُوا الْبَأْسَاءِ ما قالوا خلاص ما نقلح الدين داله بلاء وَالضَّرَّاءِ ما تغيروا ولا ترعشا وَجُلْزِلُوا أي زلزال؟ تخيل معي أخ الغالي، أنا أثق معك أن بلال من رباح كان أشد واحد يعذب عذابا جسديا. عمارة بن عمارة بن ياسر كان يعذب أشد عذاب نفسي لأنه بلال صحيح يعذب لكن ليست أم معه تعذب أمام عيني راضها. ابن أم مكتوم صحيح عذب لكن أم لجت معه لكن ابن أم كان من زاوية ومن جانب أشد عذاب منهم تعرف لما ينظرون إليهم إذا جاءوا كفار قريش بلا المطروح رضي الله عنه فيرفع الرجل من كفار قريش ذلك الصوت يريد أن ينزل به على وجه بلا بلا ما يقف بلا ينعى بوجه ولو كان مقيدا عمار كذلك ابن أمكتوم لا ليس لأنه يتحمل في الضربات لكنه لا رائراء وهو واقف على رأسه رافع عن ذلك الصوت وما يعلم أنه صوت وما يعلم أن هناك ثمة سهم سوف ينزل على وجه بعد طواني لا يغمض عينيه مثل ما يغمض حبلان كان الرجل يأتي من قريش ويرفع الصوت ثم ينزل به على وجه لا يعلم إلا بعد أن يخط ذلك الصوت في وجه ثم إذا انتهوا من تعذيبهم وانقلبوا على أعقابهم. بلال يأن تأكل أحجار من ظهر الصحيح لكنه يعلم أنهم قد ذهبوا فيرتح لو ساعة عمام كذلك يعلم أنهم ذهبوا فيخافض أمه ابن أم السون لا ما كان يرتح لأنه ما رأاهم يومان أقبلوا فكيف يعرف أنهم ذهبوا فيتحفز في كل حين أن تأتيه غضب جاء النبي عليه الصلاة والسلام والجروح قد ملأ جسده ما قال يا رسول الله انظرنا طريقه أخرى جاء آله الصريف يطمئن على ذلك الهدف فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويطمئن بالك القلب الذي أبصر أخذ الله بطره وأعطاه بصيرة يا ربي اجعل لنا بصيرة كما جعلت له يا رب العالمين سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابن أمه كم يسمع ألف عَشِبَ النَّاسُ أَيُّهُمْ يُطْرَقُ وَأَيُّهُمْ يَقُولُ آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ سَأَتَنَّ الَّذِينَ مِنَ الْقَبْلِ مُفْسِدُونَ فَلَا الَّذِينَ فَسَقُوا وليعلمن الشاذبين لذا به يقول لا حسب الناس أنا من الناس أي يتركوا أن يقول أمننا أنا قلت آمنت إذا لم أترك فإذا على الطريق وعلى ما إرام ازدادوا عليهم التعذي جلت مع النبي أريد الكل فضلا ليس عمرا أريد الكل الآن أن يغمض عينيك الكل يغمض عينيك أي رقم أشرب فيه الآن افتح أي رقم أشرب فيه ما سعب اسمع هذا الخبر دخل على النبي عليه الصلاة والسلام يوم من أيام وكل الصحابة ينظرون وهو يسمع فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليسيم في الجنة كهاتين كل الصحابة يعرفون أنها أشار بسببابه ولو الصحابة ابن مكتوم كان ينتظر إلى الآن الصورة لم تتضح له لم تتضح له بعد. هل يخفظ النبي عليه الصلاة والسلام تحت عنده ما لا يقفظ حتى يمسكون بيده فيقولون هذه وهذه أشار بها رسول الله مشى ذلك الأهمان دخل يوما فأخذ سهما أعجز الصحابة وأعجز المنصرين من بعده إلا من رحم الله قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه خيركم من تعلم القرآن وعلم طبعا حيث هم يمر عليه وعليه عادي ان شاء الله نتعلم بعدين ما شاء الله وفنعلم ان شاء الله بس الآن مبوضة الآن مشغولين في الدنيا السهم مر عليه بسهولة لأنه ما ذلك ذكر ذلك الحدث الذي قال عنه محمد عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء المبسلون مروا فإذا بتي يريد ذلك السهم يريد ذلك الهدف كيف ما أكلف ما كان عنده مسجل يحفظ من النبي ثم يرجع ويعيد أو كان عنده مصحف وينظر إليه لكن انظر إلى الهدف إذا اتضح الهدف اللون أديل ما في رمادي المسألة وارح عنده العمور مرتبة ما ترك الله شيئا إلا وأخبرنا عنه في هذا الكتاب وفي هذه السنة وطهرة قال خيركم من تعلم القرآن وعلم بدأ ابن أم مكتوم يفكر في هذا الكلام يعني ما هو مجرد أني أدخل قبل ومسرين بل أكون أحسن من أخيرهم تعرف ماذا فعل وماذا القناع ما قال السنة الجاية يقول الصحابة ويقول المؤرخون والله إلا ابن أمك سوم بعد هذا الحديث كان يأخذ نصيبا ونصيب غيره من القرآن حتى أنه ما ترك بادرا إلا انتهتها ولا فانعة إلا تذرها جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام تخيل وقت مهر ما عند النبي عليه فتر معك رحمهم أرحم الخلق بالخلق رأى هذا يعذب والآخر ينذع بالصوت وهو أعمل رأى, رأى أقوام هو ما دعاهم لأن يعطيهم مان هو رسولنا مسجين عليه الصلاة والسلام وجده ربه فقير يتيم أعدل لم يعزهم بقصص الدنيا صبر على صر، لأن يعرف أن هؤلاء ما قالهم إن شاء الله إذا فتح الله عليا الدنيا سوف أعطي كل واحد منكم قصر، لأنه يعرف أن هؤلاء ما صبروا من أجل قصر تجري من تحته النجارية. عزكم الله. يعرف أن هؤلاء ما تركوا الدعاء والراحة وجاءوا هنا إلا يريدون حدثا يعلمون أن هذا الرسول يكتب. صلى الله عليه وسلم هو عليه. جاء يخاطب عتبة ثم يتكلم بجهل ويخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام يطاوبهم حتى يفصل أذى عن هؤلاء فجاء ابن أم كتوم من تظهر ولا يولد يسبق يتبق أحد من الصحاب المغترين جاء يمشي ويجول مكة أين محمد قالوا أمضي أين رسول الله أمضي يمشي يزنه خطب حتى قالوا ها هو هناك امري فمضى فإذا بدي يسكن سمع صوت الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي عنده سهم قد يطلق به إلى ذلك الهدف هذا يا رسول الله علمني مما علمك الله أن خلصنا البارحة أن هذا قرآن خير من يدخل الجنة الذي يتعلقه فعلمني يا رسول الله متعد ذهنياً ونفسياً متعد من يتعلم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة التفت مشغول هو يأخذ ويأطي من هؤلاء التفت عليه إذا بذلك هو مبتسم يتوقّح أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تهذلت أتاريره لأن هذا من أتباعه وهو الذي أخبرهم أن هذا القرآن فيه قضل أن للجنان الجنان فتوقع من الطبيعي إن محمد عيسى الثاني يضحك في وجهه لكن عضلات النبي عليه الصلاة والسلام وعضلات وجهه قد كشرت وعبث في وجه ذلك الأعمى ما أحد رأى المشهد ما أحد ألم بهذا المشهد لكن وربي تحسب أن ذلك الأعمى رخيص عند الله تحسبونه غينا وهو عند الله عظيم اقسم بالذي لا إله إلا هو والذي نحن في بيته الآن أن هذا المشهد وهذه الطوام وهذه اللحظات قد اهتزت لها سبع سنوات. اهتزت السماوات السبع الطيارات كما جاء في الحديث الصحيح من حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه اهتزت أخذت السماوات السبع رعدة شديدة. أو رجفه ورجفة السماء ما بقي ملك مقرب الا وخر ساجدا خر جبريل بفتمئة جناح يغطي بهالأفق لهذا المشهد ما ملك الا ان يقر ساجدا ثم تكلم ربنا جل في علاه الوحي فقال سبحانه لا يرضى ان يغان ولو ان احد رأى وكل من سعى نحو الهدف يريد رضى الله لا يرضى الله له بالهوان ولا يرضى أن يؤذيه أحد لو كان ما أحد قال سبحانه جل في علاه والملاحكة فجدة والثمارات قد أخذتها الرجبة ومحمد ينظر إلىه ذلك الأعمى صلوات ربي وسلامه على محمد ينظر إليه والأعمى ينتظر أن يقول له القرآن فإذا بالقرآن يثلى هناك من رب العزة والجلال أبت وتولى أن جاءه الأعمى أشرف أعمى ينزل أكرم ملك على أكرم رسول في أكرم أعمى أن جاءه الأعمى وما يدريك يعني ما تدري يا محمد لعله يزكى لعله ينطلق لذلك السهم إلى الجنان أو يزكى فتفعى بكره تفعه شو؟ تنفع هذا الأعمى إنه يفتح على ما لا ينظر. انظر إلى هذا الكلام أسألك بالله هل رأيت في حياتك أعمى يركض؟ في حياتك كلها رأيت الاعمى يركض والله ان الاعمى يضرب بالعصا يمنة ويسره ومن امامه ثم يخطو خطوه واحدة لانه ما يشوف جرب يوم السوق غمر لا رجع هذا الاعمى جاء يركض من النبي قال هذا الكلام محمد صلى الله عليه وسلم لا والله قال غرب محمد وأما من جاءك يمشي يسعى وهو يخشى أنت عن النار تطير العقول وتأخذ الألباب لو كان عندنا عقول أنت قلصهم أفأمي مكال الله فلا يأمن مكال الله إلى القوم خاطرين فجاء يسعى وهو يخشى أن قلت لهم وإن منكم إلا واردها كانوا على رب سحتم مقضية ثم قلت لهم ثم ينجي الله الذي استقى فجاء كذلك يسعى وهو يخشى هذا الذي خرّت الأعم هؤلاء الذين خرّت الأعم من أجلهم لا يساون كلهم وأبائهم وماتهم لا يساون عند الله وطية وخطوة من هذا الآماء رضي الله عنه جاء ابن أم مكتوم لما سمع آية يقول الله جل وعلا فيها واتمع إلى هذه الآية وانظر إلى حالي وحالك وحالب المكتوم مع القرآن تعرف أننا مساكين والله تعرف أننا مساكين يتعب الواحد منا 40 سنة عشان ايش مطلوباتك يا شيخ قال والله انا ابغى ابني بيت كم مساحه قال 1000 متر مربع طيب تجري ايش مواصفات البيت تجري من تحت ايش قال ايش الانهار والمجاريه ليش تجري من تحت عزك الله طيب بعدين قال والله ابغى اتزوج طيب بعدين خدمالك يلا زوجي بعدين قال ابغى تجيب لي طيب من انت بعدين قال قال اصير الفيلسوف وبعدين الطلب اللي بعده قال الله اصير سدد الفواتير وعيش من بيت دوام ما متى جينا إحنا؟ أولاد خاصوا كيف يبين خصر في الجنة وساعله وحصلها الأمور عندها وضع أبي بصر. رمادي ماشي. تعال واسمع كيف سمع تلك الآية. انظروا إلى السماء إلى جاء من القلب أو إلى كان من العزم. اسمع. ولو أنهم فعلوا ما يغضون به. لو كل ما سمع فضل راح يعمله، كل ما سمع آية صبغها، ولو أنهم فعلوا ما يعارضون به، لكان خير لهم وأشد سذجا. تذكر يوم تزجر الناس، لأن كل ما سمع بسهم راح وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَذُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا فصل ما هو ملك ملوك الأرض الذين كانوا عبيدا فجعلهم ملوكا ولو شاء في هذه الليلة نزع ملك من يشاء وقد رأينا في هذا الزمان وفي كل زمان يصبح الرجل يأمر, في يأمر ثم يمسي ليس له في رئاته ولا وراء رأينا يقول وجل على وإذا لا آتيناهم من دنيا جوا عظيمة ولهديناهم صراطا مستقيما حقا الشر تأخذ الوعد مباشرة يوم من الأيام يمشي ابن مكتوم فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها يبنى المكتوب أتفر يقول ما تلّه على مناخبتوا حيبتي فصبر فلاه الجنة إذا به سهب هذا مجالي لأبنى المكتوب أتفر ثم جاءت الآية وَمَا يُلَقَّنَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا أعلى ماذا صبرنا أنا وانت صحيحة أمسك الله ما في بديل جبال بجيل الخمر بطل جبال بجيل الدخان بطل مسكين. الله جل وعلا غنيا عن العالمين الله جل وعلا غني عن العالمين فحصلنا اي خصة في المستشفى سمع النبي علينا الصلاة والسلام يقرأ له هذه الآية وطبقوا على علي وعليكم كيف أحوالنا مع هذه الآيات وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم واحد عندنا في المستشفى أمسكوها الشرطة يعاشف في أحد الأسواق ويؤذي الفتيان. فيقول هو يتلني نفسه يقول فكان واحد معي برضو ما كنا شوف قلة لأقول وانظر إلى المفلسين بحق قال يا أخي والله هالي نهي بحياة يقول نهي بحياة والله الواحد أحسن يتمصر شوف الكلمة هذه إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة من صخط الله جل وعلا عليه يكتب الله عليه بها صخطه إلى يوم يلقى وإن الرجل اللي يتكلم بالكلمة لا يلقي لها يحوي بها في النار السبعين خريطة وهل الإسلام محتاج بك؟ هل شفت ونظرت ما يبغى يبغى يتعرض لأعراض الناس ولا أحد يقول له شيء ولا شار ما عنه يبقى هدين <تصفيق> يا أيها الناس اتموا الفقراء وير الله والله هو الغني الحميد سبحانه يؤتي الملك ما يشاء وينزع الملك ممن يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء, يشاء بيدنا نضع ما زاد في ملك الله الشيء أن يوم أنتظر لكنه دلل نفسه حتى يقول بي تعال بلال الله جل وعلا أطار رسالة قال قل لي بلال نعالك يا بلال تجنة نعالك ما هو رأتك نعليك يا بلال في الفردوس اللهم ما أدخلنا مدخلنا علي بلال يا رب العالمين رأيت الشرم قلتم آمين وأنا دعوت رأيت الشرم ذلك الحبثي هو سيدي ويقول عمر الخطاب سيدنا ابو بكر واعتق سيدنا شوف كيف دلل نفسه ان كان هذا من فيه رتب الامور والله كتب 4 مليون وسكن بيت يفقد الى ما فهذا قد دلل على نفسه دلالا والله لا منقطع النظير فتبت امورهم الاقوام عارفوا كيف يدبرون امورهم سمع ان ابو مصعب بن عمر سوف يرسل الى المدينة داعيا إلى الله وعلا فإذا به ما تمر عليه الأشياء هذه جلت مع النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لمطعب أنت تذهب إلى المدينة ابن أم مكتوم وزاتاك فقال آية حرشت قلب أبن أبن, أبن أم مكتوم قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى وعمل طالح وقال إنني من المسلمين قال يا رسول الله هذا كلام الله جل وعلا يقول من أحسن يعني ما في أحد أحسن أنا أريد أن أذهب مع مصعب بن عمير يبغى يصير خيرهم ويبغى يصير أحسن واحد فذهب مع مصعب بن عمير لا تكاد الفرحة أن تتأقلمه يذهب على أقدامه من النكى إلى المدينة. لما ذكر له أن السهم هناك إذهب فقر انطلق المدينة. يريد أن يأخذ ذلك السهم ويريد أن يكون أحسن واحد ما هو بث ما يدخل يريد أن يكون أحسن واحد في جنة وخيرهم ويريد المهم يقول البراء بن عازب في الصحيح وأول من أتانا مصعب بن عمير والأعمى بن أم مكتوم رضي الله عنهما فكان يختلفان على الناس يعلمانهم القرآن ويدعوانه إلى الله جل وعلا فهناك أخذ نصف السهم وهنا يكمل السهم تعلم ويعلم، ويدعو إلى الله جل وعلا فإذا ابن مكتوم يرتفع قدره عند الله جل وعلا جل السكرة ما يسمع أحاديث ولا يسمع طرق توديه الجنة فجاء النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا فإذا بابن مكتوم في غاية الشوق، أول ما رعاه النبي عليه الصلاة والسلام طبعا يقول الطعام بعد أن عُتب النبي عليه الصلاة والسلام في بعبت في ابن مكتوم يقول والله ما جاءه ابن مكتوم بعدها في ليل ولا في نهار ولا في صباح ولا في عشية ولا ضعاها إلا وقام له النبي عليه الصلاة والسلام وقال مرحبا بالذي عاتبني ربي من أجله أذنوا مني جلس يستمع كلام واسمع بالله إلى هذا الكلام جلس النبي عليه الصلاة والسلام يفسر لهم فورح. إذا الشمس تكبر كل الصحابة يعرفون ما هي الشمس إلا المكتوم ما يدري ما يعرفون ش الشمس هذه يعرف أنا معلم وحيدة فقط أنها كانت تقطع جسد في مكانه تحرق حرارة لكن ما يعرفون ش الشمس وشلونها وش حجمها الشكل ما يعرف وإذا النجوم كذرت كل الصحابة يعرفون ما هي النجوم إلا ابن أم السوم وإذا الجبال سيرت ما رأها وإذا العشارة صيلت ما رأها حتى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام وإذا الجحيم سعرت ثم بدأ يكلمه عن ذلك اليوم قال إنه أن ذلك اليوم مقداره خمسين ألف سلح فإذا بإذنه مكتوم جاء يسعى وهو يحجى يريد أن يأخذ كل, المأ... كل مسألة يريد أن يعرف كيف مخرجها فيستخذها المسألة بسيطة يا رسول الله هل هناك زمة مخرج قال النبي عليه الصلاة والسلام هدى الشمس قد رميل هي وهي بعيدة. كيف لو زلت قال فيوجم الناس العرب إلى كعبيهم ومنهم من يوجمه إلى ومنهم من يوجمه إجامة وابنهم مكتوم تقطع قلبهم من هذا الكلام ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام راميا سهما لهم قال والمؤذنون هم أطول الناس أعناقا قال أريد أن أذن يا رسول الله أنا أبغى أذن يا رسول الله فصار السابق بلاي على الأذان يؤذن واسمع هذا الخبر في الصحيحين في رمضان يقول النبي عليه والسلام إذا أذن بلال الفجر فما لا تفعلون فلا تمسكوا فإنه يؤذن في غلط لكن إذا أذن ابن أم مكتوم قال سأمسكوا أي واحد يرفع لقمة بعد أذن المكتوم أفضل ما تفعل نفسك كيف كان يعرف الفجر ما ليساعة قد يقول قاعد إذا الخيط الأجر من خيط الأسر طيب نظم معنا كيف يعرف قال الصحابة إنه يكب فيتوخى الفجر فلا يكتبع إذا أذن قال الله أكبر ترى هذا الوقت عند الله جل وعلا بحل الفجر كيف تعلقت قلوب يا جاكي تعلقت القلوب هناك فوالله ما تبدأ المتغيرات خلاص المسألة واضحة هذا رجل لا يكبت حمدها تعالوا واسمع خبره يا من ظلمت نفسك وظلمت نفسي معك الآن لو أوزع السجيانات عليكم وأقول تؤثر الحياة الدنيا صح ولا خطأ كان كلكم خطيتوا خطأ صح نؤثر الحياة الآخرة كلنا عطينا صح. تخاف الله أكثر ولا الناس الله جاءت الأوراق من أهل المردوث الآية لكن تعالوا اطلق الكلام على الواقع تذكرون قبل الله كم يوم او قبل الاسابيع يوم كانت الاختبارات النهائية اسألكم بالله كم اب و كان يوقضان ابنه أبناهم او ابنائهم او ابنائهم استعى الواحدة في الليل ولا واحد من كين ما هو عشان يتحجدون عشان ذكرون كم ام توقظ ابنها وصلح الشاهي وتبعت العيلة يا ربنا توفوا وما شاء الله يا ولدي كويس كويسون كم أم طيب تخيلنا اليوم من الأيام واحد يوم واحد قام العبد عنده اختبار ناظر الساعة ثمانية وربع فاتر الصباح مرة واحدة في حياتنا ناس يظلمونه الواحد يكاد عن يقف قلبه كيف فوقت اختبار نكى أول مرة ثمانية عشر سنة أول مرة يفوز اختبار وش اللي بيسير في البيت والله تلقى أبو راجع من الدوام. ويصرخ على ال على كل من في البيت، والام تجعرا والله ما دريت، ولا والولد مسكين وهذا الأب يسب فيه، يقول لي يا جماعة حرم عليكم الولد أول مرة تحيا تسويها، قال لا هذا مجنون مضيع مستقبل هذا. يوم واحد إخوان في هذا الولد له كم شهر ما صلى الفجر في المسجد ما حد يدري وليه يرجع الابن للزمام؟ المسألة بسيطة يا إذا صعد الدوام مربع ساعة أرتجف ورطلت أص وأصعد طائرات وكاد أن حق عن الجنة قطع الإشارات. لكن إذا صعد طلقات صغير ما المشكلة؟ أنا أنهم مبعوثون ليوم عظيم. كنت بناؤ في المستشفى. نزلت أطالي العشاء في اللي خارج المستشفى فإذا بي مرأة توقف في من يتبسي قالت الله يعافيك شف زوجي هذا وطلعت لي ورقة ألتفت لا شفت قالت زوجي هذا اللي عند الباب وعطل اللي هو عند بابه جزاء رجل والله يا أخوان بهذا الشكل اللعاب يسي من صم وصارت يضرب راسه في باب الزجاج ضارب جاز يضرب راسه كويس يعني انسان تاخذ العقل ما هو في جالب اجاز هذا زوجي ناخذ اعلان احنا فاذا ما اخذه يبدأ على ما تشوف ويبدأ يمسك بنتي ويشد شعرها ويضرب راسها في الارض ف يا اخي العام ما هو لا تجليات حوالا علاجات وهذا العلاج سكون أنهم ذبوا العلاج وأنا جاي بروح خلاص بصل لي قالت لي ما عليه الله خلاص بكل مشوي قالت قسما بالله زوجي هل تشوف كان أقوى مني خلاص ما زولت أنا هو كده قالت هذا زوجي كان من أقوى الرجال يقول كان يصلي على كيفه يقول تقول نصلي خمس ما يخليها لكن يصلي على كيفه؟ يعني إذا كان الحامل يصلي أستعشت صباح إذا كان يوم خميس أحيانا إذا كان في الدوام صلاة صبح مع الدوام تقول كل يوم أنا أحاول أسعى معه أنا ما يغير حالة تقول جاء يوم من الأيام ما أنساه في حياتي طلع من الدوام استعد في يوم وجبة القهوة الشاي بعدين حطينا الغداء وتغدى تقول والله ما غصل بيها. جلت وقذن الموقدن. قلت له إنسان ترقدن كانت تقوم توصل الصلاة. قال إن شاء الله إن شاء الله. ومرت عشر دقايق وهي تشيل. قال إنسان ترى بقيم الآن. قال خلاص خلاص إن شاء الله. أقامة الصلاة. وهي جات تشيل جات ترى الآن بفوتك الصلاة. قال أقول توكل على الله. صلاة من امتليا سمعه من سمعه الذي شق سمعه وبصلا سمعه الذي خصف بقارون من اجل كلمة انما اتيته على علم عندي سمعه الذي اغرق سرعون ويقولها صلاة من امتلي يلا سمع الله تقول قسما بالله رجعت باخذ صحن الرزم قال هو واجب تقول قتماً بربي آخر وقته وقفها على رجليه صحيح تقول أول ما أوجد قتماً بالله كأنها صاعقة من السماء ينكب من على وجهه تقول والله ما يلتصل وجهه إلا في صحن الرز ثم بدأ يلذب تقول ثم منقذ بدأ يتلوى على الأرض ويهتد أنا ما أبدأ أصدر أنا زوجتاً لا أبدأ كلمت أكلمت تحت الدور تحتنا يجون يشوفونا جوش له للإسعاب ثم أصيب بجوقة أوقف الله أحد الشرايين المخ جاته جلطة جلس في العناية على الجهاز التنفس قاعد ترى ثم خرج بهذا الشكل لا يفقه شيء جاي من آخر اليوم ذي حسن من الله. وَكَذَلِكَ أخذ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْخُرَا وَهِيَ ضَالِّمًا إِنَّ أخذه أليم جاء من المفصول قال يا رسول الله يوم الأيام جاء قال يا رسول الله في في في فعل المسلم عن حزمه غيره قال يا رسول الله ليس لقائد لي يقودني أنا ما عندي قائد وطريق سباع لاحظ كلمة سباع وقال حوام والله ما قالها عبر وليس هناك نار غير شرارة جاء الله أكيد أنها لجغ مرة أو جريح مرة قال يا رسول الله أنا ما عندي قائد يقودني وطريق وعرة وسباع وسباع وحوام أنا عليه صلاة والسلام قال الله معدور أرحم الخلق بالخلق يا خاص متروكة من, من الذي جعل محمد عليه الصلاة والسلام هو ما قال بأخره يعني الساعة تسع مع الدوام هو قال بصلّي لكن اول ما ينزل بلال بصلّي لكن في البيت ما جاء وطلع وين ظهر عنده زي العشا كلها ظلام من الذي جعل محمد عليه الصلاة والسلام يوم الصلاة الرجل قال ساعة ساعة تسمع نجا تسمع يقول هي أسرى قال نحن. قال إذن فأجب لا أجبك رخص ما عندي رخص ما عندي رخص كيف الآن رد من يتعذر الحديث صحيح مسلم هل قال بعده طيب لأجل خدبرونه بسوا واحد يودينه ولا شيء لا أنت هالأمر جاء يريد أن يأخذ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أنما أن يكون لهم نصرة في أمرين في تعالى نخذ الحياة ابن أمك سوء كيف ما أجمل نزلت آيات الجهاد يقاتل في سبيل الله الذين يشعون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقسل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما جاء لعما قال يا رسول الله كيف أخاتل فأنزل الله جل وعلا بعد أن يهتزل السماوات السبع جبريل مرة أخرى يقول قل له ليس على الآن حرج خرجوا إلى بدر ورجعوا فإلى بآيات جهات تنزل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ابن المكتوب يسمع بأن لهم الجنة ابن المكتوب مستعد الحين الصفقة هذه مستعد فيها تماما بس أخبرنا وش يبغى الله سبحانه وتعالى بعد هذه خل لنا أنا اشتريك خلا بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فإذا بذلك الخبر يطع ابن مكتوم فيرجع وتبكي تلك العينان ما بكت من أجل دنيا والذي رفع السماء تريد تقديم النخر سمع أن الغير نامر بالإله فبكت عينها والدمع الهمر قال يا رسول الله وما يفعل الظريب وتنزل الآية الأخرى ليس على الأعمى حرج. يقول زيد بن ثابت كاتب الوحي في البخاري من ثابي ويات يقول كنت جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام فغش النبي عليه الصلاة والسلام ما يغشاه عند الوحي. فسر يأنح قالك زيد لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فإذا بذلك الأعمى يبكي. ما يجد انقفه ولا آية قال يا رسول الله أنا ما أعرف لو مسكت ما في حياتي مسكت وقد أضرب فيه مسلم يا رسول الله وما يفعل طريق فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يغشى ما يغشاه عند نزول الوحي فيمسك بيد بي زيد بن ثابت يقول ما كتبت قال كتبت يا رسول الله لا يسوي القاعدون من المؤمنين قال حسبك اكتب غيره وللضار ولا الله. يعني قدمه على المجاهدين في سبيل الله ثم ما أول بكر ومات عمر ثم مات رفع أبو وما ومات أول بكر فجاء يوم الأيام وهذه النهاية المكتوم جاء إذا بالخيول تغفر على وجهه فتعلى ثم الخطب أنه تمشي والخيول لها الطهيل وإذا بالغبار قال ما الخطب قالوا عمر بن الخطاب قد أعد للقاء الفرس في القادسية بدأ ذلك السهم الذي أتعبه، مستطاعه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يفكر ويتذكر ويسترجع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. للشهيد عند الله سبته خصال. ثم ذكر منها أنه يلبس ساج الوقار في حياة ابن أمكتوم ما رأى ما رأى لكن علم أن هذا التاج فيه قوة واحدة خير من الدنيا وما فيها. فقال وأنه يزوج بثمتين وسبعين من الحروب العين هو ما رأى نساء الدنيا أصلا هذه الحرية قد قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنها لو بسقت في البحر المالح العزاج لصار عزبا صراة بإذن الله قال لهم أن نصيفها على رأسها خير من الدنيا وفيها والصالحات كن أخير وأجمل منهم من نساء الدنيا كمان قال النبي عليه الصلاة والسلام المهم ذهب شوف انظر إلى ابن أم الثوم وهو ذاهب أحمى يجر خطاه دخل على عمر المخطب رتب الأمور الآن عند إقباله ودخل قال يا أنير المؤمنين سكت كل الناس يعرفون ان هذا عظيم عند الله قد عودي فيه محمد عليه الصلاة والسلام قال يا أنير المؤمنين إني سمعت أنكم تلاقون الفر في القادة قال نعم استغرب يعني طيب وإيش تبغى قال إني خارج المحك صعب أن يقول لا هذا يعاتب من أجله وصول الله قال كيف تخرج فإذا بابن مكتوم مرتب الأمور مرتب الوظيفة والمزايا اللي عنده قال إذا, إذا أردتم لقاء العدو، فأقيموني في الصف، الطف لي بيك وألبسوني درعي ما عنده درع لكن يبغى يضمنها قال وألبسوني درعي وأعطوني راية لا إله إلا الله أنا أمسك الخطاب ما تكلم رضي الله عنه تدري شجال الله أمام الخطاب يقول فاعطوني فأعطوني الراية ثم بدأوا يعرف المزايا اللي عندها قال فإني أعمى وقال هذه ميزة عند أمم مكتوب ميزة قال فإني أعمى والأعمى لا يفرح ما أنحاك إما أن ترون راية لا إله إلا الله منتصرة أو أقتل دونها ما ترونها في أقوى فذهبوا في لقاء القادسية وألبس ذلك الأعم ذلك الدرع الذي مرّآ وأعطوه الرأي وكانوا أتنعث ألف وعدد الفرق مئة ألف قتال دام ثلاث أيام والله الذي لا إله إلا هو ثمّ كل ليلة باسم من شدة ذلك القتال لن تنسى الفرق القادسية ولن ينساها المسلمون والله الذي لا إله إلا هو ما هي إلا ثلاث أيام بلا حتى صفّى المسلمون الفرق صفعة في وجوههم ثم ولوا مدبرين والآلة أكبر دولة فاحتنا إله إلى الله لكن لهذا المصر ثمن هناك تمت دماء طاهرة قد تشرفت الأراضي بأنفر منها هل تعرف لما ذهبوا يبحثون عن ذلك الأعمى ليقدموه يؤذن في يبحثون عنه فإذا بالراية هناك فذهبوا إليها فإذا به قد انطوش عنقه على تلك الراية والدماء تتعب من جسده صاهد أثبتت في وجهه فهام ما رآها يوم أن وجهت إليه وطئته خيل ما رآها يوم أن أقبلت عليها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب ولكن تعمل القلوب التي تبصدور خذ هذه القصة التي وقفت عليها في المستشفى ونختم هذا اللقاء وأتمنى لو عرضنا بعض الصور التي تمثت عندي في كل يوم في المستشفى اعلم أنك ما تحرست بغير من يحملك برصيد عنبك أو بحسبك أو بجلسك اعلم أنك ما مشيك والله بلا قائد وغيرك بقائد لأنمك أكثر منه مال ذلك فضل الله فاعلم أن فضل الله عليك واسع وأنه يراك في كل لحظة علنا ننظر إلى بعض الطور حتى تعرفون نعمة الله عليكم وتعرفون تلك النار التي هرب منها ابن أم مفتوم ليست عبة وليست مجرد كلام أي يا شيخ الله ها أو أو ستة ستة. انظر إلى هذه الصورة وانظر إلى هذا الرجل الذي كان يوم من الأيام ستة الذي كان في يوم من الأيام يمشي مثلك ومثلي أصح مني ومنك ثم بثواني زوق الله جل وعلا نور الدنيا صنظر كيف تفحم انظر للأجزاء الصفراء التي لم تتفحم بعد أسألك بالله جل وعلا لو أن هذا ضحك سبعين سنة في هذه اللحظة ماذا تغني عنه لذة سبعين سنة أرأيت أن المسألة وأن القوم رتبوا أمورهم تخيلوني وبدأت جنبه واحد الآن كأحسن ما يكون جثلك هذا عطاعني وهذا عطاني أو من اجتبك ترى هذا فعلا فيه والله أن تستقيم حالك لكن إيماننا باليوم اليوم الآخر سبع أشهر انظر إلى ذاك الرجل كم من رجل يكون له هذا الوضع يذني وهو ضاحكا مستجرا وهو يزني وما علم أنها قد فجلت عن يمينه وعن يساره والله سوف يدفعها بهذا الشكل لكن هذه نار الدنيا فضلت عليها نار الآخرة لتجعينه وإعطاء لو أني قلت له يا الله انظر إلى, العين إلى الأذن تلك التي طمست وأذابتها النار والله إن وعد الله حق ورسوله أن من سمع الغناء سوف يصب في أذنه الآمش لكن ما رأينا أصم جالست معه غاني هل رأيت في عياتك أصم رأيتك في شريط غاني أو مشغل الأفئم ما فيه لكن رأينا من دعم عمر عليه الله جل وعلا عليه وسلم إن الإنسان لا يطرأ متى إذا شله الله صلى الله عليه وسلم أرهى انظر سورة رقم ثمانية انظر إلى ذلك الولد الطفل الصغير الذي جاء أبواه إلى البيت فإذا به قطعة فحم. جاء أبواه إلى البيت إذا به قطعة فحم. هل من مننا يدخل دخل بيته ورأى ابنه سليم ما في شيء سجد سبيب الشكر الحمد لله أن الله حكظ لي لا يرجعك من مننا يعرف أن هؤلاء الذرية نعمة والله من الناس من سوف ما بين أبنه وبين أن يتفحم إلا أن يموت فقط أبناء أهلهم يكذبون يذنون لتعرفون وبناتها يتبردن في كل مكان والله حفظهم ورباهم وكبرهم حتى يكونوا فحم لجهنم تعال وانظر إلى صور رجم عسرة انظر لو أن هذا مخلوق ليس من المريخ هذا أمه إنسانة وأبوه إنسانة تدعى هذه الحالة أسفالك انظر الشعر من على جنب الأيم والأيسر لو أن أحد منا رزق بابن مثل هذا لدع الله جل وعلا ولا بكى ولا جار إلى الله أن يكون الثاني حسنا سليما حتى يحفظه القرآن لكن يوم أن أعطانا الذرية الصالحة بدأنا نعطي الله جل وعلا بنعنى شغرب محجعش وانظر إلى هذه الصورة والله هذا ليس خدعة كينمائية هذا جنين ولد لأم وأب من البشر انظر عينين لكن الله جل وعلا جمعهما حتى صار عينا واحدة في النصف. الأنت فتحته إلى عند جبهة أسألك الله لو أن أحد الأخوات الكريمات الغاليات كانت بهذا الشكل هل كانت سوف تربت لسام وتكحن العين وتتبرش شغل هذا الجمال لكن الله جل وعلا يقول لنا أن هناك أهناك سيأطي لأنه أكرم وإذا أنمنا للإنسان لأننا أعطناها عينين سلمتين أرض ونآ بجانبه جاء بكل شيء يا حرام ماشي تناعمة جاء بكل شيء يركب يا سوبر ولا جولانوكيا لكن رأينا من أعطاه الله عينين يعطي الله لكن والله رفا إخواني والغالين هناك تمت هناك تمت مشهد إن سنان أو ذكرناه فوالله سوف نقف وسوف نزور بيوتنا الآن ونشوف ايش تووا بها المقاولين والمهندسين ونشوف ايش أسفناها هل أحد منكم مر هذا البيت اللي بيتكم فيه قد يتكن فيه أربع نية سنة إلى قيام الساعة هل أحد منكم فكر أنه يروح يجور هذا البيت كيف والله هناك أقوام خطط كيف يجعل هذا من رياض الجنة هناك أناس خطط كيف يجعل هذا يفتح على الفردوس الأعلى وهناك أناس والله ما بينه وبينه أن يضع في حضر مننا إلا أن يموت لا يصلي في المسجد يصلي على كيفا ثلاثة مجرد حركات رياضية لا تنهى عن السحشة ولا عن المنكر يسمع الغناء يجنبن في الشوارع يطوّع الأغاني يعاكف النساء يعمل ويعمل ذرهم يأكلوا ويتمتنوا ويلههم الأمل فتوف يعلمون إن كان قد أمهلك فقد أمهل فرعون وأعطاه الملك فرعون أينه هو الآن؟ أين ملك مصر؟ أين الغام استجم من تحت؟ يتمنى فرعون رعون الآن والله لو أن يغمس في رأسه في مراحل الدنيا كلها، لكن يتب فا إن في ذلك رأيح لأول الأزل فقط اللي عندهم عقود ما عندهن السين يا إخوان حبايبي لا جعلكم في جنات النعيم المات ما عندي نفسي أضيع واحدة وقول الثانية ما عندك إلا واحدة دلعها دللها, دللها مثل ما أدنها بلاد وعبد الأم مكتوم جدلوا خدم نفوش جدلوا حتى نعانهم عزكم الله بل والله حينما نذكر نعال بلاد نقول عزها الله نعان دخلت البرزول انظر لو أدن الواحد يلا أساك عدوها سولت أغرام جدر الساعات والله بيتشدد وهذا الحق وإن كان مشفال حبة من خردل وهم ثانية حبه نفرض اخي ما بها وكفى بنا حاسبين لو قلت يلا وين تخطو الان الى موعد خويسك او موعد صاحبها هي او رايحه في حرام او جلسة تتكثر في الاسواق مايله وميله نقول يلا ايش اشعل جوا والله ما جعل الله ملكين هنا علي بن عيسار الا لكي يسجلوا حتى يدفع هذا الثمن وتشد هذه الديون انظر الى الارجل والله يا اخوان ترى ما عرضنا لكم واحد قاعد في النار اسبوع قسما بالله أكثر واحد فيهم جلس خمسة واربعين ثانية وقالوا أنت مثل النار إلا أيام معدودة أخسن أخل غالي في هذا الوقت الذي يؤذل فيه أقواما ويجبضون الطبيب والله هناك نساء سوف يحطظن رجالا على صورة يوسف عليه السلام والله وهناك رجال سوف يحطظن غادة ذات دلال ومرح يجد الناعث فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب وليت فيها مطرح زالها الله بوجه جمعت فيه أوصاق غريبات الملح وبعين كحلها من غندها وبخد نسكه فيه رشح ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولا لا الفرح سؤال أخير تأخذنا معكم ليش نطوع ما يناظر حرام ما عنده شهوه ولا ما عنده جوال جاوز نفسك واعلم أن من وعد بالذهب لا تغريه اللعب ومن وعد بالمليارات يدع الريالات أسأل الله جل في علاه أن كما جمعني وإياكم وشرفني وإياكم بأن نجتمع في بيته فوق هذا الفرش أسأله جل في علاه أن لا يجمعني وإياكم إلا تحفظ العرش أسأله سبحانه أن لا يفرق هذا الجمع وفي صدر واحد منكم حادثا من حوادث الدنيا والآخرة إلا قضاها له قبل أن يغادر هذا المكان اللهم من كانت من النساء أي لم أن تتزوج بعد اللهم تختر لها رجلا, تحب رجلاً تحبه أنت يا رب العالمين ويحبك ومن كان من الرجال أعزبا اللهم اختر له فتاة تحبها أنت وتحبك اللهم يا رب الأرباب من كان من أخوتي هؤلاء لم يرزق بذرية اللهم إني أسألك بني وجه الذي أتبقت له الظلمات أن تقر عينه في هذه الليلة بذرية صالحة تكون عزا لهم في الدنيا والآخرة ومن كان له ذرية اللهم فأصلح له ذريتا وأصلح لها ذريتا وذرياتا يا رب العالمين اللهم يا رب الأرباب لا أملك إلا أن أسألك أن تعز هؤلاء عزا لا يعلمه البشر أن تغدق عليهم فوق وتعسى أرضك ويوم الأرض عليك إخوتي أحبتي والله آسف على طالح ولكن والله ما أتيك إلا من حب لكم فأسأله سبحانه أن يجمعني وإياكم في مستقاذ الرحمة هذا والله أعلم وصول الله وسلم لا عدي وعليه شكراكم الله خير